وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عكزينه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من وَإِنْ كَانَت لَتَدةَ إِلَّا عََّ نَدََّ وَإِنْ كََتْ لَتَدتَ إَِّا عََّ دَبَّ وَمَا كانََ الَّهُ يُضِيائِمَانَكُمْ وَماَا إِنَّ اللَّهَ بِنَا لَرَؤُوبٌ وَحَسِيبُ إِنَّ فَادِي نَا لَرَؤُوبٌ